ما تركت كلا إنها كلمة وطائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا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 تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبَّنَا وَلَبِثْنَا عَنَّا شَطَّةً وَكُنَّا وَكُنَّا قَوْمًا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 وَآتَ خَيرُر وَاحِمين فَاتَّخَلْتُمُهُمْ سِخْرًا حَكت أَنْ سَوْكُم فيِكر وَكُنتُم وَكُتُمْ مِنمْ تَغْبحَكُون إِّ جَزَيتُمُ اليَمَ بِمَا صَبَرُ بِمَا صَبَرُوا, بما صبروا قال كم لبثتم في الارض عددا سنين قال لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون فَهَاسَبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا